يوم حديثنا عن ا ل ز و ج ة ا ل ث ا م ن ة في تعداد ا ل ز و ج ا ت و ا ل س ا د س ة التي تكون في ع ص م ة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد وكل أ ز و ا ج ه ا ل آ ن ما فارقت و ا ح د ة منهن ا ل ح ي ا ة إ ل ا بعده صلى الله عليه وسلم يعني لم يمت في حياته خديجة وذينب خزيمة الذي من ذكرنا خديجة وزينب بنت لم إلا وكل التي اجتمعنا حياته وارتحل إلى الرفيق وهن في وقد ا الى ر ر ت ح ل ل ف ي الاعلى اسقطه الثامنة وهن شويريا بنت في ي الحارس س ة بينا ن المصطلق او المصطلق على اللفظ الصحيح بفتح ب وقد بينا حديث زواجها بالتفصيل عند ذكر غ ز و ة بني المصطلق وانها ا ب ن ة سيد القوم و أ ن ه ا أ ي م ن ا م ر أ ة على قومها كما قالت ع ا ئ ش ة فقد اعتق بزواجها م ئ ت ي بيت من العرب هم قومها كانوا أ س ر ى بيد المسلمين في غ ز و ة ب ن المصطلق فلما تزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أ ن جعل عتقها مهرها وتزوجها قال المسلمون لا ينبغي أ ن يكون أ ص ه ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ر ى ب أ ي د ي ن ا ف أ ط ل ق و ه م ف أ س ل م و ا جميعا ج و ي ر ي ة هذه أ ر م ل ة لمسافع ا بن صفوان المصطلقي وعندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ا ل و س ط من ا ل ع م ر اي ليست شابه وقد عاشت الى ان استقر الامر ل م ع ا و ي ة ب ا ل خ ل ا ف ة و توفيت ب ا ل م د ي ن ة س ن ة ستن و خ م س ي ن ل ل ه ج ر ة و صلى علي هامرون ا ب ن الحكم ا م ي ر ا ل م د ي ن ة د ا ن ذ ا ك وقد بلغت من ا ل ع م ر س ب ع ي ن س ن ة و دفنت في ا ل ب ح ي ع ام المؤمنين ا ل ت ا س ع ة ص ف ي ة بنت حيي ا بن ا خ ط ر ع ق ي ل ة ب ن النضير وهذه ايضا قد تناولنا قصتها اكثر من م ر ة واما زواجها فبالتفصيل الواضح التام عندما ذكرنا غ ز و ة خيبر او خياله وهذه ايضا وان كانت في مقتبل العمر و ح د ي ث ة السن الا انها ليست ب ك ر ا فهي أ ر م ل ة لزوجين ا ل أ و ل سلام ب ن م ش ك م والثاني كنانه ابن ا ل ربيع بن أ ب ي ا ل ح ق ي ق الذي كان عنده كنز ح ي ي ف أ خ ف ا ه ف أ ط ل ع الله نبي ه عليه ف ق ت ل تذكرون هذا تماما في حديثنا عن غ ز و ة حيبر فهي أ ر م ل ة كنانه ابن ا ل ربيع بن أ ب ي ا ل ح ق ي ق ومن قبل ا ر م ل ة لسلام بن مشكم ومع ذلك فهي لم تتجاوز ا ل س ا ب ع ة عشر من عمرها اذا ليس عند العرب وحدهم انذاك كان الزواج المبكر عرفا فهذه ا ب ن ة يهود ومن صميم نسل يهود فنسبها ينتهي الى هارون اخي موسى وهكذا امرها النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تنتسب إ ل ي ه م ع ت ز ة بنسبها أ م ا م ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة إ ذ اخذتا يكيدان لها ل أ ن ه ا ي ه و د ي ة ينتقصان نسبها وحسبها و أ ن ه ا ما أ س ل م ت إ ل ا خوفا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة إ ذ ا اجتمعا لديها قالت أ و ل ا ه م ا انا ابنه ابي بكر الصديق وقالت ح ف ص ة وان ابنه الفاروق عمر حتى اذا هي ارادت ان تنتسب ستقول انا ابنه حيي بن اخطب ه ل د ي ا ع د ا ء رسول الله فينتقصنا ه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهن يا ص ف ي ة اما نسبي فان ابنه هارون اخي موسى نسبها إ ل ى جدها ا ل أ ع ل ى أ ن ا ا ب ن ة هارون أ خ ي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم يعني شاركتكن ا في, زو... في زواج النبي ف أ ن ا أ م المؤمنين و إ ن كنت إ ح د ا ك م ا ا ب ن ة ص د ي ق و ا ل أ خ ر ى ا ب ن ة فاروق ف أ ن ا أ ب و ي نبي ل أ ن ه جدها ا ل أ ع ل ى هارون وهو أ خ و موسى وقد نص الله على نبوتهما في ا ل ق ر آ ن الكريم وقد عزز الله أ ز ر موسى بهارون فهكذا كانت إ ذ ا ذكرن انسابهن بعد قالت ب أ ي شيء تفضلني ف إ ن ي ز و ج ة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلكن و أ م ت ا ز عنكن ب أ ن ي ابنه هارون نبي الله و أ خ ي موسى ا ذ ا هي من صميم يهود وقد ترملت من زوجين ولم تتجاوز ا ل س ا ب ع ة عشر من العمر فبنى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين للناس انه ما يعادي قوما لعرقهم ولكننا نعادي الكفر ة في اي عرق كان حتى ولو كان في بني العمومه لان الدين هو الذي يجمعنا والكفر و ا ل م ع ص ي ة هي التي تفرقنا إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م فجمع بيته صلى, بيته صلى الله عليه وسلم ا ل ي ه و د ي ة نسبا و ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ ي ض ا ف م ا ر ي ة ا ل ق ب ط ي ة من النصارى وجمع بيته, بيته صلى الله عليه وسلم من بنات العرب والقبائل ما جعل بيت النبوه نسيجا متكاملا من جميع القبائل والانساب فهذه صفيه ة رضي ا ل ل عندما ه وارضاها ا ع ن تزوجها النبي كانت في ا ل س ا ب ع ة عشر من عمرها توفيت رضي الله عنها س ن ة خمسين والامر مستقر ل م ع ا و ي ة ودفنت في البقيع اما ا ل ز و ج ة ا ل ع ا ش ر ة فهي ام ح ب ي ب ة وتدبر معي هذا الزواج وكم حقق من اهداف س ي ا س ي ة فوق كونها ا ن س ا ن ي ة في تلك ا ل ح ق ب ة ا ل ز م ن ي ة ام ح ب ي ب ة ر م ل ة بنت ابي سفيان ابن صخر ا بن حرب ا بن ا م ي ة زعيم م ك ة وقائد جيش المشركين ما قصتها وكيف تم الزواج بها هذه ا ل و ح ي د ة التي لم نتطرق ل ق ص ة زواجها ر م ل ة بنت أ ب ي سفيان كانت ز و ج ة لعبيد الله بن جحش شقيق عبد الله بن جحش وزينب بنت جحش يعني ابن ع م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجته في م ك ة قبل بدء الوحي وظهور ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة فلما جاءهم دين الله ودعوا إ ل ى ع ب ا د ة الله دخل عبيد الله بن جحش مع أ خ ي ه عبد الله بن جحش و أ خ ت ه م زينب في دين الله وتبعت رمل ة بنت أ ب ي سفيان زوجها عبيد الله ف أ س ل م ت وامنت وفارقت دين قومها وعادت أ ب ا ه ا ابو سفيان زعيم م ك ة وجاء الاذن ب ا ل ه ج ر ة الاولى الى ا ل ح ب ش ة فهاجرت ر م ل ة هذه مع زوجها عبيد الله بن جحش الى ا ل ح ب ش ة وفارقت قومها ووطنها و ه ن ا ك لامر يريده الله ابتلي زوجها بحب الدنيا فدخل في دين ا ل ن ص ر ا ن ي ة طمعا و ر غ ب ة بما عند ن ص ا ر الحبشه فلما علمت بامره اغلقت الباب في وجهه وحرمت نفسها عليه لانه اتخذ دينا غير دين الله لان ا ل ن ص ر ا ن ي ة على تحريفها لا تعتبر دينا لله ان الدين عند الله الاسلام و قد بينا هذا مرارا فالذين تنصروا وتهودوا والذين غيروا وبدلوا كفروا بنص ا ل ق ر آ ن الكريم لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ثلاث ة ف أ ص ب ح زوجها كافر بنص ا ل ق ر آ ن الكريم فرفعت أ م ر ه ا ل أ ق ر ب ع ص ب ة لها من المهاجرين و أ ن ه ا أ ر ا د ت أ ن تفارق أ و أ ن الدين فرق بينها وبين زوجها عبيد الله بن جحش ووصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الى النجاشي يطلب منه ان ينوب عنه في خطبه وزواج رمل بنت ابي سفيان لنفسه ان يصبح النجاشي نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقد على ر م ل ة بنت ابي سفيان وسر النجاشي بهذا التكريم ان ينوب عن النبي في خطبته وزواجه فامهل ر م ل ة حبذا قضت عدتها بعد كفر زوجها وبان ط ه ا ر ة رحمها من حمل فارسل الى المهاجرين فجاءوا وكان معهم جعفر ا بن ابي طالب قد لحق المهاجرون ا ل د ف ع ة ا ل ث ا ن ي ة و س أ ل أ ي ك م أ ق ر ب رحما بهذه ا ل م ر أ ة ا ل م ؤ م ن ة فجيء بابن عم لها وكان في المهاجرين وفاتني ذكر اسمه ا ل آ ن ف ق ر أ عليهم ر س ا ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ه قد أ ن ا ب ه عنه في زواج ر م ل ة بنت أ ب ي سفيان وامهرها كما امهر سائر ازواجه ا ر ب ع م ا ئ ة درهم فزوجها ابن عمها لرسول الله اي والنائب عنه النجاشي وسرت ايما سرور بهذا الزواج اذ رفعت الى د ر ج ة ام المؤمنين فاصبحت اما للمؤمنين المهاجرين ب ا ل ح ب ش ة وهي تعلم ما بين زوجها الرسول الان و أ ب ي ه ا زعيم م ك ة من ع د ا و ة ومع ذلك قرت عينا بهذا الزواج المبارك تصبح أ م ا للمؤمنين وزوجا لرسول رب العالمين هي ز و ج ة ولكنها في دار ا ل ه ج ر ة أ ي تم العقد عليها ب ا ل إ ي ج ا ب والقبول ودفع المهر و أ و ل م النجاشي للمهاجرين و أ ر س ل مع نسائه هدايا وحلي ل أ م المؤمنين وفرح المسلمون بهذا الزواج ايما فرح ولما عاد المهاجرون تماما مع ايام فتح خيبر عاد مهاجرو ا ل ح ب ش ة تماما كلهم ب ا م ر ة جعفر بن ابي طالب عادت ر م ل ة ام المؤمنين م ع ه ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر واستقبل م ه ا ج ر ا ل ح ب ش ة ضرب الحجاب على ر م ل ة لانها في ا لم ح ب ل تكن تعرف الحجاب ووضع لها ح ج ر ة الى جوار حجرات ازواجه واصبحت تعرف بام المؤمنين ومن قبل قد شاع الخبر في م ك ة وعلم ابو سفيان انه اصبح صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الزواج اثر كبير في البلدين الطيبين في م ك ة و ا ل م د ي ن ة اما في ا ل م د ي ن ة فكل ا ل ص ح ا ب ة علموا من مهاجرين وانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ع د ا ئ ه للكفر في اي عرق لا يحمله على ان ي أ خ ذ طائعا ب ع د ا و ة عاص وكافر فالد اعدائه على ا ل س ا ح ة الان مازال ابو سفيان و أ ن ابنته زوج لرسول الله و أ م للمؤمنين مضت ا ل أ ي ا م ولعلنا بتناولنا هذا المقطع قد قفزنا ق ف ز ة س ر ي ع ة واستبقنا ا ل أ ح د ا ث س ي أ ت ي ذكرها م ر ة أ خ ر ى م ف ص ل ة في موقعها عند حديثنا عن فتح م ك ة نقضت قريش عهدها واستعد النبي صلى الله عليه وسلم لفتح م ك ة كما س ي أ ت ي معنا بالتفصيل و ح ف أ ب و سفيان صخر بن حرب ليجدد في العهد ويزيد في ا ل م د ة وجاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة وتذكر أ ن له بنتا في بيوت أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم فسارع إ ل ى بيتها فلما دخل وفوجئت به ر م ل ة لم تعرض عليه الترحيب ولم تهيئ له ا ل ف ر ا ش ة فوقف مضطربا وظن أ ن ه ا فقط فوجئت به ولكنها نعم مع م ف ا ج أ ت ه ا هي تستقبل عدو رسول الله في بيتها و إ ن كان أ ب و ه ا وقفت و ا ج م ة تنظر به ف أ ر ا د أ ن يقطع حاجز هذا الوجم وهذا الجمود فقال أ ي بنيه فوجئت بي أ ن ا أ ج ل س دون أ ن تقولي وهم أ ن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أ ن تعرض عليه هي الجلوس فما راعه وجعل ا ل أ ر ض تدور به لا يدري باب ا ل ح ج ر ة من, من, من نافذتها أ ن سارعت ابنته إ ل ى الفراش وطوته ب س ر ع ة وجن جنون ابي سفيان واراد ان يلتمس مخرجا يلطف عليه ا ل م ص ي ب ة قال اي ب ن ي ة لعلك رغبت بالفراش عني او رغبت بي عن الفراش يعني هل هذا الفراش لا يليق بزعيم م ك ة ابوك ابو سفيان ام انك لا تريدين ان اجلس عليه يعني ليجعل لها مخرجا تتدارك ولكنها أ ج ا ب ت ه بموقف المؤمن الصادق الذي لا يقبل م د ا ه ن ة في دين الله قالت بل إ ن ه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ت مشرك نجس لا يجوز ن أن ب غ ي ت ل لك أ ن تجلس عليه قال لقد أ ص ا ب ك ب ع د شر يا بنيه قالت بل اصابنا الخير كله اخرج من ح ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطردت اباه هذا هو الايمان ومضت ق ص ة ابي سفيان وحاول ان يجد من يجير له عند رسول الله كما س ن أ ت ي عليه بالتفصيل لم يجد الى ان اجار هو لنفسه ولكن رمله وقعت في ا ل ح ي ر ة بين ابيها وقومها واستعداد رسول الله لفتح م ك ة فما وجدت م ل ج أ من الله إلا إليه, الا اليه ففروا الى الله من اي شيء من كل ما سوى الله المفرور اليه واحد هو الله ولكن المفرور منه مطلق اي كل ما سوى ا ل ج ه ة المفرور اليها ي ج ب أ ن ت ف ر منه ففروا إ ل ى الله من كل ما س و ى ا ل ل ه فهرعت إ ل ى الله تدعو و تصلي و ت س ت غ ي ث ب أ ن يهدي الله أ ب ا ه ا ل ل إ س ل ا م و ل ق د استجاب الله لها ذلك و أ س ل م أ ب و سفيان قبل أ ن يدخل النبي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م م ك ة و جعل له شان ا كما س ن ت ي عليه ب ا ل ت ف ص ي ل ر م ل ة هذه رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا أ م ح ب ي ب ة وهكذا أ ب ق ا ه ا النبي على كنيتها فقد كان لها ولد اسمه ح ب ي ب ة بنت اسمها ح ب ي ب ة من زوجها ا ل أ و ل وهو عبيد الله بن جحش توفيت رضي الله عنها سنه ة أربع وأربعين ل ل ج ر ة سنة أ ر ب ع و أ ر ب ع ي ن ل ل ه ج ر ة اما ا ل ز و ج ة الحادي ة عشر هي ماريه ا ل ق ب ط ي ة ام ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ايضا بينا زواجها بالتفصيل عندما تحدثنا عن الرسائل الى الملوك وزعماء الارض فهي ه د ي ة زعيم الاقباط المقوقس إ ذ أ ر س ل ه ا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم مع أ خ ت لها اسمها سيرين فاصطفى النبي لنفسه ماريا و أ ه د ى سيرين لشاعره حسان بن ثابت و أ س ت م ت ماريا و أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعتقها و أ ن يتزوجها زواج أ م ه ا ت المؤمنين فاختارت أ ن تكون ملك يمين ل أ ن ه ا تربت على ا ل ر ه ب ا ن ي ة و أ ر ا د ت أ ن تكون أ ق ر ب خ د م ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عندما شرفها الله بالحمل من رسول الله بولده إ ب ر ا ه ي م فولدت إ ب ر ا ه ي م حرر المولود أ م ه ف أ ص ب ح ت ح ر ة فهي أ م للمؤمنين والتي قد جددت بزواجها و إ ن ج ا ب ه ا ذكرى ابراهيم و إ س م ا ع ي ل عليهما ل س ل ا م ومن أ ج ل ه ا كانت ا ل و ص ي ة ا ل ن ب و ي ة ل أ ه ل مصر ولعل البعض يستغرب هذه ا ل م ع ل و م ة نقولها للعلم لا لهوى بالنفس أ ب د ا فنحن إ ن شاء الله وعلى منبر في بيت الله أ ب ع د الناس عن الهوى إ ن مصر قديما لا ا ل آ ن ف ا ل آ ن قد اختلط الناس بعضهم ببعض مصر قبل الفتح الاسلامي ليسوا عربا هم اقباط ولا يربطهم بالمسلمين العرب الا ع ق ي د ة الدين وهذه ا ل م ص ا ه ر ة التي تمت اولا وثانيا فان ام اسماعيل منهم وان م ا ر ي ة ام ابراهيم منهم فارتبط اهل مصر الاقباط بالعرب مصاهره ففيهم فهم خؤولة العرب هم خ ؤ و ل ة العرب وقد اوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم انظر صحيح مسلم اذ يروي بسنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان فيما تفتحون من الامصار ستفتحون بلدا يقال له مصر لان اي بلد يتجمع فيه الناس ل غ ة يسمى مصرا أ ي من تجمع الناس فيه فمن هذه ا ل أ م ص ا ر ستفتحون بلدا يقال له مصر أ ي مصر مصر ب ل غ ة اليوم ا ل ج م ه و ر ي ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ت ح د ة مصر فاستوصوا ب أ ه ل ه ا خيرا أ ه ل ا ل أ د م ه السمراء الجعد السحر ف إ ن لهم رحما وصهرا ا ا ء إ ك ر م لمارية أم الممنين ام وحفظ اصحابه هذه ا ل و ص ي ة وقد بلغتهم هذه ا ل و ص ي ة في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته فما ان جاءتهم جيوش المسلمين حتى فتحوا لهم ابواب مصر وكانوا معهم على ا ل ف ر ا ع ن ة و ب ق ي ة من يحكمونهم من بقايا روم واصبحت مصر دار اسلام وهاجر إليها عدد كبير ونحن ف ي ر م المسلمين وتصاهروا مع اهل مع مصر ص ف ب ت الغالبية فيها ل عرب م م س فاصبحت ل نعتبر ديار الاسلام و ا ح د ة وما هو الا ايضاح للعلم ومن و ص ي ة رسول الله اليهم اثمرت ما يلي ان الحسن ا بن علي ا بن ابي طالب حين عقد الصلح مع م ع ا و ي ة وتنازل له عن ا ل خ ل ا ف ة اشترط شروط فارسل اليه م ع ا و ي ة لان م ع ا و ي ة يعلم من هو الحسن ص د الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليه ورقة بيضاء مختومة وعليها ر ق ق ة مختومة بيضاء م و ة و ع شهود من طرف م ع ا و ي ة اكتب واشرط ما شئت يا حسن لانه يعلم من هو حسن الحسن بن علي بن ب ي طالب بن ف ا ط م ة الزهراء فكان من شروطه ليس امر دنيا كلها امر ا خ ر ة وما وفى م ع ا و ي ة بجلها ولكنه التزم بعضها ونقض ا ل ب ق ي ة كان اول شرط ان تترك الامر بعدك للمسلمين شورا فلا توصي بالخلافه لاحد, ولا لأحد لا من نسلك ولا من غيرك اترك الامر للمسلمين فخالف م ع ا و ي ة هذا ولم يوصي فحسب بل اخذ ا ل ب ي ع ة لابنه يزيد وكان من الشروط ان لا تتتبع رجال الامير علي بن ابي طالب امير المؤمنين يعني تصفية حسابات تتتبع شيعة الأمير المؤمنين علي بن اللا طالب ومن هذه الشروط حتى لا اطيل فالموضوع ليس موضوع الصلح ي ولكنه موطن استشهاد من الشروط ان تسقط الخراج عن اهل مصر اكراما ل و ص ي ة النبي في قوم م ا ر ي ة ا ل ق ب ط ي ة التزم هذا لانه لا يضر في سياسته شيء ولما فتحت مصر ذهب صحابي جليل من الانصار وفاتني اسمه الان و س أ ل في مصر عن ق ر ي ة م ا ر ي ة حتى دل عليها ف س أ ل عن بيتها الذي نشأت فيه فهدمه ي ف ه وابتنى مكانه مسجدا اكراما ل و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين الاخيرة في نكاحها ميمونة بنت الحارث تناونا الحديث ميمونة بالتفصيل بنت عنها في وقد قبل اسابيع في ع م ر ة القضاء اخر امهات المؤمنين ن ك ا ح ا ميمون بنت الحارث وقد ب ن ا بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من م ك ة على مرحلتين ف... عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودفنت بصرف بناء على وصيتها ارادت ان تدفن في مكان ا ل خ ي م ة التي بنى عليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبزواج ميمونة بنت الحارس كملت ع د ة ازواج النبي امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين المتتبع لما ذكرناه في ثلاث جمع يرى انه ما اتخذ ز و ج ة ح د ي ث ة سن و بكر الا ع ا ئ ش ة وان كان بعضهن في مقتبل العمر بالشباب او كان فيهن ص ف ة جمال كما كتب كتاب السير لاسيما مجلد ع ا ئ ش ة بنت الشاطئ فهي ا م ر أ ة وتتكلم ب ل غ ة النساء فاخذت تصفهن وصف ا ل م ر أ ة ل ل م ر أ ة الا ان المتتبع ب د ق ة يجد انهن كلهن تم زواجهن بظروف ومناسبات ت ش ر ي ع ي ة قيام علاقات ا ج ت م ا ع ي ة كلهن ارامل بعضهن ذات ولد بعضهن مسنات في ظروف ما كان ليجبر كسرهن الا بيت السيد الكريم صلى الله عليه وسلم ومن هنا اقول للمسلم المتسائل عن هذا التجاوز عن عدد الاربع ولماذا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ب ا ن واحد عشر زوجات في عصمته قلنا ب أ ن ذلك خ ص و ص ي ة لرسول الله قد نص عليها ا ل ق ر آ ن و إ ن كنت تعجب من هذه ا ل خ ص و ص ي ة وتتساءل عنها ب أ ل ف ا ظ م ر ي ب ة هلا ل تساءلت معي عن ب ق ي ة خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ع ط ا ئ ي ة أ و ت ش ر ي ع ي ة فمن التشريع لرسول الله الخاص به أ ن جعل عليه الله عز وجل قيام الليل فرضا ونص عليه في س و ر ة ق ر آ ن ي ة قد حملت هذا المعنى يا أ ي ه ا المزمل قم الليل إ ل ا قليلا قم فعل الامر قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و انقص منه قليلا أ و زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا فكان قيام الليل على نبينا فرض و أ ق ل ه ثلث الليل ف إ ن فاته ل ي ل ة ونام قضاه في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة فهلا ل ت س أ ل ت لم ا لم يفرض علينا قيام الليل وفرض على نبينا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر فرض عليه صلى الله عليه وسلم أ ن زوجاته محرمات على المؤمنين ل أ ن ه ن أ م ه ا ت ه ن وما أ ع ط ي هذا الحكم لنبي قبله قط قبل فاذا مات النبي عن أزواجه او طلق ا م ر أ ة من نسائه لا يحل لمؤمن ولو كان ابو بكر الصديق ان يتزوج ا م ر أ ة النبي من بعده فحرم عليهن الزواج مع انك اذا تذكرت معي انه قد بنى ب ع ا ئ ش ة في ا ل س ن ة الاولى من الهجره ة و ي سنين بنت تسع سنين وقد عاشت معه تسع سنين ا ذ ا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي في ا ل ث ا م ن ة عشر من العمر البنات اللي لسه عندكم احلموش بالزواج ويكتب عليها ان تعيش بلا زوج الى ان تموت ولقد عمرت فلقد عمرت وماتت بعده بكثير بعد ان استقر الامر ل م ع ا و ي ة ومع ذلك لا يحق لها الزواج بحكم انهن زوجات النبي انظر بماذا خصصن ا من تشريع حرم عليه وعلى آ ل ه مال ا ل ز ك ا ة و ا ل ص د ق ة لا ي أ ك ل و ن ه ولقد ر أ ى ت م ر ة يوما في يد الحسن بن علي بن ابي طالب وهو ي ح ب و وفي المسجد ت م ا ر ا ل ص د ق ة فمد الصبي طفل مد يده واخذ ت م ر ة ووضعها في فمه والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل عنه في توزيع ا ل ز ك ا ة فلما انتبه إ ل ي ه وفي فمه ت م ر ة من تمر ا ل ص د ق ة أ ق ب ل إ ل ي ه وانتزعها ب إ ص ب ع ي ه من فمه لم يدعه يصيغها ثم رفع إ ص ب ع ه صلى الله عليه وسلم ش أ ن التاديب ل أ ي طفل و أ خ ذ يد الحسن وضرب عليها ب إ ص ب ع ه وهو يقول له ب ل غ ة المؤدب كخن كخ كخ أ م و ا ل ا ل ص د ق ة لا تحل لكم أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة أ م و ا ل ا ل ص د ق ة لا تحل لكم لماذا يحرم على آ ل بيته ا ل ز ك ا ة و ا ل ص د ق ة وهي حلال صرف لكل المسلمين أ ح ل الحلال أ ن ي أ ت ي ك رجل موسر فيقول لك هذه أ ل ف دينار أ و م ئ ة دينار و ا ل ز ح ه ا بين الفقراء ز ك ا ة مال ي أ خ ذ ه ا الفقير وهي حق له لا ش ب ه ة فيها أ ب د ا ولا يكلف أ ن ي س أ ل أ م ا ل المزك فيه شبهه ام ليس فيه شبهه ولكنها حرمت على النبي و آ ل ه إ ذ ا تشريع بخصائص أ ذ ك ر ه ا على سبيل المثال وليس الحصر ولو أ ر د ت أ ن أ ت ت ب ع معك خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء أ و تشريعا ً أ ي ما أ ع ط ا ه ربه وما شر عليه وخصه به ومنه موضوع حديثنا ان تجتمع في عصمته تسع زوجات وان ينكح ا م ر أ ة ان و ه ب ت نفسها للنبي بدون مهر كما تم زواج ميمونة زواج خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين بكلام رب العالمين علمت ان خصوصيات نبيك صلى الله عليه وسلم فوق مدارك عقلك والمقام لا يتسع احيلك في هذا البال والمعنى حتى تزداد فقها في خصوصيات نبيك صلى الله عليه وسلم الى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض امين امين د ع وعند ه وانتم موقنون وعند تمام اداء هذه العمره وارتحال النبي صلى الله عليه وسلم عن م ك ة راجعا الى مدينته المنوره كما بينا بالتفصيل نعود الى م ك ة لنرى صدى هذه العمره فيها اجل لقد هزت هذه العمره وجدان العقلاء من ط ر ي ش وقادتها جعلتهم يصلون الليل بالنهار تفكيرا في امر محمد صلى الله عليه وسلم وتلك ا ل ق ل ة ا ل ض ع ي ف ة التي خرجت معه تحت جنح الظلام من م ك ة كلهم من الضعفاء والمساكين او الرق او الولدان وها هو يعود بهم بعد سبع سنوات ل ي أ ك ل بهم العرب واليهود لقد دك قواعد وحصون اليهود بالامس القريب في خيابه وها هو اليوم يدخل م ك ة جهارا نهارا مكبرا مخالفا كل معتقدات قريش وقريش م ع ت ر ف ة بذلك قد فتحت له ابواب م ك ة ليمارس عبادته ودينه حول البيت العتيق وبجوار آ ل ه ت ه ا التي طالما شتمها محمد وسفه احلام من يعبدونها العقلاء منهم وذوي الوجدان اخذوا يفكرون مليا وطويلا في ش أ ن محمد صلى الله عليه وسلم و ش أ ن هذا الجديد الدين الجديد وتساءلوا مع انفسهم لماذا نعادي دين محمد ولا نعادي دين اليهود والنصارى لماذا لا نتبع دين محمد وهو لا ينسب شيئا الى نفسه ولقد قاتلناه مرارا فانتصر علينا ولا ينسب الفضل لنفسه ابدا بل يقول لا املك لكم ن ف ع ا ولا ضرا في م ق د م ة هؤلاء المتحيرين و المفكرين كان خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و لنستمع إ ل ى كل واحد منهما كيف يحدثنا عن حيرته التي ه د ت ه إ ل ى ا ل إ ي م ا ن نعم ا ل ح ي ر ة التي تكون ثمرتها ا ل إ ي م ا ن و ا ل و د ى و ب ئ س ة ا ل ح ي ر ة التي ترد أ ص ح ا ب ه ا إ ل ى ا ل ه ا و ي ة والتخبط في الظلمات فلنستمع إ ل ى خالد بن الوليد أ و ل ا ف إ ن له ص ل ة م ب ا ش ر ة في ع م ر ة القضاء ثم ن أ ت ي على حديث ع م ر بن العاص ونجمع بينهما في بيعتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته ا ل م ن و ر ة اما خالد رضي الله عنه وارضاه يقول عندما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ع م ر ة القضاء خرجت قبل وصوله مع نفر من س ا د ة قريش نرقبهم من رؤوس الجبال ك ر ا ه ي ة أ ن نراهم يطوفون حول البيت ونحن لا نملك من أ م ر ن ا شيء فلما ر أ ي ت ه م كيف طافوا وكيف أ ب د و ا عمرتهم وكيف رفعوا أ ذ ا ن أ و ق ا ت خمس وصلوا حول البيت وكيف, وكيف كانوا يحيطون ب ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ك أ ع ظ م ما يحيط خدم بملوك لا بل هو أ ج ل في نفوسهم من كل ملوك ا ل أ ر ض أ خ ذ ت افكر و أ ق و ل رابطا الماضي بالحاضر ناظرا إ ل ى المستقبل لقد حاربت محمدا مرارا ولكن ل أ ي شيء أ ح ا ر ب ه لا أ د ر ي لا أ د ا ف ع عن ع ق ي د ة ولست صاحب م ب د أ وعندما قدم لعمرته الاولى فصدته قريش كنت على ر أ س فرسانها نصده عن البيت الحرام ووقفت بخيلي اذا ابغي اي م ق ا ب ل ة وانا انتهز فرصه لانال منه ومن اصحابه فحضرته ص ل ا ة العصر فصلى ب أ ص ح ا ب ه على رواحلهم ص ل ا ة الحرب وكانه قد احس ما نبيت له فغير ذلك في قلبي تغييرا وقلت ان هذا الرجل لا يصل كيدنا اليه ابدا وكانه يطلع على ما في النفوس لماذا لا يكون ما يدعو له حقا لماذا لا يكون على ص ل ة في السماء كما يقول ورد وصالح قريش فلما قدم من العام الثاني خرجت مع س ا د ة قريش وبعدما انصرف عن ا ل ك ع ب ة او عن مكة جاءني كتاب من اخي الوليد ان لخالد ا بن الوليد أ خ اسمه الوليد أ ي ض ا فهو الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد أ م ا الوليد هذا شقيق خالد كان من السابقين ل ل إ س ل ا م أ س ل م و أ و ذ ي في م ك ة وهاجر فيمن هاجر وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل مواقعه وكان معه في ع م ر ة القضاء يقول خالد جاءني كتاب من أ خ ي الوليد و إ ذ ا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أ م ا بعد ف إ ن ي لم أ ر ى أ ع ج ب من ذهاب ر أ ي ك عن ا ل إ س ل ا م يعني الوليد يقول ل أ خ ي ه خالد أ م ا بعد ف إ ن ي لم أ ر ى أ ع ج ب من ذهاب ر أ ي ك عن ا ل إ س ل ا م و أ ن ت فتى عاقل وقد س أ ل ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك ونحن في م ك ة فقال اين خالد فقلت ي أ ت ي به الله مسلما يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل خالد يجهل الاسلام ولو كان ي ج ع ل ن ك ا ي ت ه على المشركين لكان خير ا ل ه هذا المقطع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما م ث ل خ ا ل د ي ج ع ل ا ل إ س ل ا م ولو كان ي ج ع ل ن ك ا ي ت ه أ ي شدته و ب أ س ه وحربه على المشركين لكان خير ا ل ه فاستدرك يا أ خ ي ما فاتك فقد فاتك مواقف ك ر ي م ة مع المسلمين هذه ر س ا ل ة الوليد الى اخيه خالد يقول فلما ق ر أ ت ه ا شرح الله صدري للاسلام مع ما كنت فيه من ا ل ح ي ر ة فاني كنت افكر ما دامت م ك ة قد فتحت ابوابها بمحمد ودينه و أ ب ر م ت معه صلحا فلم تعد م ك ة دار مقام لنا فهممت أ ن أ ذ ه ب إ ل ى ا ل ح ب ش ة ف أ ق ي م عند النجاشي فتذكرت أ ن النجاشي أ ي ض ا قد دخل في دين محمد وها هم أ ص ح ا ب ه المهاجرون الأول ب إ م ا م ة جعفر بن أ ب ي طالب يعيشون في كنف النجاشي امنون يعبدون ربهم بدينهم الجديد قلت اذهب الى قيصر الروم وهناك لا بد لي ايضا ان ادخل في دينه فاكون قد فارقت دين قومي الى ن ص ر ا ن ي ة و ت ب ع ة للروم غير العرب فاستبدلت قومي بعجم قلت اذا اعتكف في داري واعتزل الناس جميعا حتى ارى ما يقضي في ربي وبينما هذه الافكار تنهض بي وتهبطني اذ تلقيت ر س ا ل ة الوليد فلما ق ر أ ت ما فيها شرح الله صدري للاسلام وهزني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل خالد يجهل ا ل إ س ل ا م فسبت ليلتي حتى احزم امري ف ر أ ي ت في منامي اني في ارض و بلد ض ي ق ة جدبه فخرجت منها الى ارض خضراء و ا س ع ة فلما اصبحت منشرحا قلت لئن صدقت رؤياي اني خارج من دين قريش الى دين الاسلام فعزمت على الخروج والتمست رفيقا ق ل ت لعل ما يدور في ر أ س ي قد دار في ر أ س غيري من عقلاء قريش فقصدت صفوان بن أ م ي ة بن خلف وقلت يا صفوان ا ل أ م ر كذا وكذا وحدثته بما يدور في ر أ س ي ف أ ن ك ر علي أ ش د ا ل إ ن ك ا ر وقال لو لم يبق إ ل ا أ ن ا يعني لو كل الناس اسلمت ولم يبق الا انا ما تبعت دين محمد فقلت في نفسي رجل موتور قتل اباه واخاه يوم بدر فلا ي ل ا م فتركته وتوجهت الى عكرمه بن ابي جهل وعرضت عليه ما عرضت على صفوان فكان اشد علي انكارا من الذي قبله فتركته وقلت ايضا رجل قتل اباه ببدر وما زال يحمل لقب ابيه من ت س م ي ة محمد فلم يغير اسم ابي الحكم الى ابي جهل الا رسول الله فالرجل في نفسه شيء ثم تفكرت على من اعرض امري فلقيني في طريقي عثمان بن ط ل ح ة ا بن ابي ط ل ح ة فقلت هذا اكثر وترا من الذي قبله لقد قتل ابوه وعمه واخوته ا ل ا ر ب ع ة تحت لواء قريش يوم احد كلما قتل واحد اخذ اللواء اخر حتى قتل السته فقلت لن أ ب د أ ه بهذا الحديث فيشيع أ م ر ي في م ك ة ف أ خ ذ ت أ ذ ا ك ر ه امرنا و أ م ر محمد وما آ ل ت إ ل ي ه قريش فوجدته يصغي إ ل ي تماما فقلت يا عثمان ن نحن يعني ن ما ما ح قريش ما نحن يعني قريش ما نحن, ما نحن, يعني قريش ما نحن الا ب م ن ز ل ة ثعلب في جحر اي بقدر ما ضيق علينا اصبحنا امام, النبي أمام محمد واصحابه كجحر في ضب ما نحن الا ب م ن ز ل ة ثعلب في جحر ولو صب عليه ذنوب ماء لخرج قال ف ا و م أ ب ر أ س ه وقال صدقت قلت اما طاب ا ل م ن ث م واتضح اجه الحق لم ا لا ندخل في دين محمد فعزه عزنا فقال اجل يا خالد والله كنت افكر في ذلك فما اسرع ما استجاب وقام من توه فتجهز للرحيل فخرجنا اثنين حتى اذا كنا في الطريق بين مكه والمدينه لقينا عمرو بن العاص ف الطريق فقال مرحبا بالركب قلنا ومرحبا بك يا عمرو ما الذي اخرجك ب د أ ه خالد بالسؤال ما الذي اخرجك قال ما الذي اخرجكم انتم فعرفت انه يحاور ويداور لا يريد ان يكشف وجهته فكنت ا ج ر أ منه في الحق فقلت له طاب المنسم والله وبان وجه الحق خرجنا لنبايع محمدا على الاسلام فقال وانا والله مثلكما قلنا فما ش أ ن ك قال اني محدثكم عن الذي اخرجني فسرنا س ل ا س ت ن الى م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنستمع الى عمرو بن العاص وهو يحدث خالدا وعثمان بن ط ل ح ة في طريقهم الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يقول عمرو بن العاص عندما حضر محمد صلى الله عليه وسلم لاداء عمرته الاولى وصدته قريش واسفر الموقف عن صلح جلست في داري وتفكرت في امر محمد فقلت ان م ع ا ه د ة الصلح بينه وبين قريش هو اعتراف صريح من قريش ب د و ل ة محمد ودينه وها هي قد قطعت على نفسها وعدا ان تفتح له م ك ة في العام القادم وتخليها له ث ل ا ث ة ايام يطوف ويسعى ويعلن دينه الجديد دون معارض فلم تعد م ك ة لنا دار واني ارى محمدا ظاهر على قريش فجمعت رجالا من قومي كانوا يقدمونني فيهم ويرون ر أ ي فقلت يا قوم اني ارى امر محمد يعلو علوا منكرا اي غريبا وظاهرا قالوا اجل قلت فهل م ك ة دار مقام قالوا لا قلت ولا الطائف فماذا تروني فيكم قالوا صاحب ر أ ي ن ا ومدراهنا ومعنى المدراه اي المحامي الذي يذب عنا فقلت اني ارى ان نلحق بارض النجاشي وان كان على دين محمد فهو صديق ل قديم فان ظهر محمد كان النجاشي بيننا وبينه يعني وسيط لاننا في ضيافته وان ظهر قومنا فنحن في قومنا حيث علمتم فلن ي أ ت ن ا منهم ما نكره فقالوا ا ل ر أ ي ر أ ي ك فرحلنا الى ا ل ح ب ش ة قال خالد نعم نعلم انك اتيت ا ل ح ب ش ة وعهدنا بك في ا ل ح ب ش ة قال فلما اتينا الحبشه استرحنا لليوم الاول حتى نعد انفسنا للقاء الملك ونحن قادمون عليه رايت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عنده وهو عمرو بن اميه الضمري الذي حمل كتاب النبي صلى الى ل عليه وسلم ل ه النجاشي حين بعث الكتب الى الملوك وحكام الارض ر أ ي ت ه يخرج من عنده فقلت ادخل الى النجاشي وانا لم اقدم له الهدايا بعد فاقدمها واستميل قلبه فان مكنني من عمرو بن ا م ي ة الضمري فقتلته اكون صنعت لقريش يدا قال فتمهلت حتى خرج ع م ر ف ا س ت أ ذ ن ا فدخلنا فسجدت للنجاشي كما كنت اسجد واصنع فقال الملك مرحبا بصديقنا هل اهديت الي من بلادك شيء قلت اجل ايها الملك ادم كثير والادم هي الجلود ا ل م د ب و غ ة وكان اهل الحبش يحبونها ادم كثير فلما قدمت الهدايا بين يديه و ر أ ي ت ه قد اعظمها في عينيه قلت طابت نفسه الان قلت ايها الملك اني ر أ ي ت رجلا خرج من عندك الساعه ة و رسول عدو لنا هو رسول عدو لنا قد قتل اشرافنا ووترنا وفرق جماعتنا فان ر أ ي ت ان تمكنني منه يد لا انساها لك قال فغضب النجاشي غضبا لم اره غضب مثله من قبل ورفع يده ولطم انفي لطمه ظننت انه قد كسر انفي فتدفق الدم و م ل أ ثيابي ف ر أ ي ت م ذ ل ة و م ه ا ن ة تمنيت لو ان الارض تنشق فادخل فيها فرقا من غضب النجاشي ثم قلت ايها الملك والله لو اعلم ان هذا يغضبك ما س أ ل ت ك اياه فقال يا ع م ر يا عمر ت س أ ل ن ي ان اعطيك رسول رجل ي أ ت ي ه الناموس الاكبر الذي كان ي أ ت ي موسى عليه السلام لتقتله فغير ذلك عقلي ووجداني وما زال دمي ينزف فقلت أ ي ه ا الملك أ ت ش ه د بذلك قال نعم أ ش ه د أ ن ه من عند الله يا ع م ر أ ط ع ن ي واتبعه فوالله إ ن ه لعلى الحق وليظهرن على من يخالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنده فقلت اتبايعني على الاسلام ن ي ا ب ة عنه قال نعم فبسط يده فبايعني فشهدت ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله فدعا ل م ل ك بماء وطست وغسل عني دمائي وامر لي ب ك س و ة ج د ي د ة ف ا س ت أ ذ ن ت ه ورحلت وها انا متوجه الى م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار الركب المبارك خالد وعمرو ع ث م ا ن بن ط ل ح ة يتمم لنا خالد كيف تم اللقاء المبارك قال فلما قاربنا ا ل م د ي ن ة واشرفنا عليها وبان لنا نخيلها ارحنا جمالنا في ظاهر المدينة ظاهر ثم اغتسلنا وبدلنا ثيابنا ولبسنا احسن ما عندنا من ثياب ثم قمنا نسير رويدا رويدا حتى ندخل ل م ل ا ق ا ت الرسول وصحبه ونحن على احسن ه ي ئ ة فما راعني اي ف ا ج أ ن ي واذهلني فما راعني الا واخي الوليد يقبل نحونا مسرعا فلما وقف علينا أي امامنا قال هيا يا خالد اسرع فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرك في المسجد ينتظرني نحن لم نرسل خبرا ولم يمر بنا راكبا قال اجل رسول الله ينتظركم في المسجد قد اخبر بقدومكم وسرنا اسلامكم وعلم أ ن ن ا قد أ س ل م ن ا نعم هيا يا خالد قال فنشط حديثه في نفوسنا ف أ س ر ع ن ا وقد غشيتنا ا ل س ك ي ن ة و أ خ ذ ن ا جلال الموقف حتى إ ذ ا أ ش ر ف ن ا على باب المسجد ووقع نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا تبسم تبسم لنا وقال ل أ ص ح ا ب ه لقد رمتكم م ك ة ب أ ف ل ا ذ أ ك ب ا د ه ا أ ي أ خ ذ ت تلقي إ ل ي ك م اعز رجالها لقد بأفلاذ أكبادها رمتكم مكة أكبادها. وما زال يبتسم حتى وقفنا بين يديه فقلت السلام عليك يا رسول الله أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله واشهد انك رسول الله فقال وهو مشرق الوجه وقد قام لتحيتنا وعليك السلام و ر ح م ة الله وبركاته يا خالد الحمد لله الذي هداك الى الاسلام قد كنت ارى لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى خير فتقبل شهادتي وبسط يده وبايعني ع ل ى ا ل إ س ل ا م فقلت قبل أ ن أ ن ز ع يدي من يده يا رسول الله أ د ع و الله أ ن يغفر, يغفر لي تلك المواقف التي شهدتها عليك فقال يا خالد إن ان ل ل إ س ا ما ا م يجب ك قبله إن ا ل إ س ل ا م يجب ما كان قبله, إن الإسلام يجب ما كان قبله. ثم تقدم صاحبي فبايعه وقبل النبي اسلامهما وفرح باسلامنا جميعا وينتهي قول خالد وهو يحدث عن اسلامه ونكمل من احاديث كتاب السير دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم الى خ ي ر ة اصحابه يعلمون... يعلمونهم ا ل ق ر آ ن ويفقهونهم في الدين فما مضت ايام حتى حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص كتابا متمما لرسائله الى حكام الارض ووجهه الى حاكم عمان وحضر موت وما لواء ايام الا هي لخالد حتى عقد لواء لخالد واخرجه على ر أ س س ر ي ة وما هي الا ايام حتى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز الى غ ز و ة م ؤ ت ة ولست الان محدثكم عن م ؤ ت ة فان لها حديثا يستغرق ثلاث جمع او اربع قالوا وانتدب خ ا ر د جنديا في تلك ا ل غ ز و ة والكل كان يظن أ ن النبي سيؤمر خالد صاحب ا ل خ ب ر ة في القتال و إ ذ ا به يجعل اللواء لزيد بن ح ا ر ث ة مولاه ومتبناه قبل أ ن يحرم الله ا ل إ س ل ا م زيد بن ح ا ر ث ة يقول صلى الله عليه وسلم ف إ ن أ ص ي ب زيد فعلى الناس جعفر بن أ ب ي طالب جعل ابن عمه القائد الثاني وليس الاول بل اولا هو جندي تحت ا م ر ة مولى من موالي المسلمين هو زيد بن ح ا ر ث ة ذلك ل ا ز ا ل ة ا ل ط ب ق ي ة واعلان ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس الحكم بان زيدا اتقى من جعفر ولكنها ق ا ع د ة ع ا م ة لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى ولا فرق بين ابيض واسود وسيد ومولى ان اكرمكم عند الله اتقاكم قال فان اصيب جعفر فعلى الناس عبد الله بن ر و ا ح ة فامر ث ل ا ث ة ولم يسبق له ان امر اكثر من امير على جيش ثم قال فان اصيب عبد الله يصطلح الناس على رجل فعلم الناس ان ا ل ق ا د ة الثلاثه مقتولين ومضى الناس لمعركتهم وفي يوم ونحن جلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الى به يرفع بصره الى الافق ويحدق س م ا تماما ويشرق وجهه حتى اصبح ك أ ن ه الشمس لا نستطيع ان ننظر فيه واخذ يقول لقد لقي اخوتكم اليوم اعداءهم واعداء الله اخذ الرايه زيد وقاتل حتى قتل ورفع الان سريره الى ا ل ج ن ة ثم اخذ الرايه جعفر فقاتل احسن ما يكون القتال حتى قطعت يمينه ثم اخذ اللواء بشماله فقطعت شماله فضم اللواء بين عضديه حتى حتى مزق في الله وقد رفع الي سريره وابدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنه فعرف بجعفر ذي الجناحين جعفر الطيار قال ثم سكت هنيهه حتى تغيرت وجوه الانصار قال ثم ت ر د د فاقدم ولحق بصاحبيه ولكني ارى في سريره ازورارا عن سريري صاحبيه يعني نقصت درجته لأنه تردد قليلا وإذا ما اتينا إلى حديث مؤتة بالتفصيل الذي قليلا مشاعرهم المعركة عبدالله عندما نقصت لانه سترون ان ابن ولكن واقدمهم درجته تردد مؤتة وتردد رواحة احمسهم والهب هو الى لخوض اللواء واذا ما اخذ نقصت ا ل د ر ج ة ن ق ص ت ا ل د ر ج ة ف م ان درجة م ت ا ا ل يكون و م ح ا ا م م م ح ك ي اذ ن هناك م ي ل غ و من ت س ي ر ه م ل م ة ا ل ج ه ا د ا ل غ ء ا ك ل ي ا اجارنا ل ل ه م ن مواضع س ر ت ه م و م ا ز ا ل النبي ل يصف ه م المعركة والمسجد ه و في المسجد ولم ي أ ت ي ه اي مخبر ولا هناك بث مباشر وحي ولا هناك اقمار ص ن ا ع ي ة ولا تلكس ولا فاكس يقول ثم اخذ ا ل ر ا ي ة سيف من سيوف الله ثم اخذ ا ل ر ا ي ة سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه انه خالد بن الوليد وعرف من ذلك اليوم بسيف الله المسلول الذي م ن ك س ر ت له ق ن ا ة ولا هزمت له ر ا ي ة لا في جاهليته ولا في اسلامه رضي الله عنه و ارضاه واذا بالنبي يقول يومها ويعلن الناس معادن ا ل ا معاد س فخيارهم في ا ل ج ا ه ل ي ة خيارهم في الاسلام اذا فقروا إ ذ ا ت ف ق ه و ع ر ف و دين الله فالناس م ع ا د لا تتغير خيارهم في ا ل ج ا ه ل ي ة خيارهم في ا ل إ س ل ا م وخالد من الخيار في جاهليته و إ س ل ا م ه و إ ل ى تتمه الحديث عن مثل هذه المواطن في ج م ع ة قادمه ادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة ا د ع و ه وأنتم موقنون ب ان ل إ ج ا ب ة أ يصلح الله حال ا ل أ م ة واليوم نستهل عاما جديدا من اعوام ا ل ه ج ر ة هي ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة في مطلعها من محرم و ص ف ر وربيع الاول كانت ع د ة سرايا لا اريد ان اتناولها لكم بالتفصيل لانها لا تختلف عن باقي السرايا مما, مما هو معروف من صدق أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهادهم و إ خ ل ا ص ه م في عملهم وتوفيق الله تعالى لهم والحرب بينهم وبين أ ع د ا ئ ه م سجال يوما لهم ولو ويوما عليهم تلك متشابهات ك ث ي ر ة أ خ ذ ن ا العبر في بعضها فلننتقل إ ل ى درس عظيم و أ ث ر ه لا يزال في ارضنا هنا وتحت مشهد ابصارنا عندما مضت ا ل ث ل ا ث ة اشهر الاولى من العام الثامن للهجره يعني في منصرم ربيع الثاني اعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ولكثرته ظن اصحابه انه على ر أ س ه فان السرايا عاده كانت لا تتجاوز المئات اما هذا جيش يعده الحبيب صلى الله عليه وسلم عدته ث ل ا ث ة الاف مقاتل وانتظروا ن يكون هو على ر أ س هذا الجيش واذا به صلى الله عليه وسلم يعقد لهم لواء ابيض ويامر على هذا الجيش الذي فيه خالد بن الوليد جندي وجعفر بن ابي طالب جندي واحد النقباء ا ل ا ث ن ى عشر من الانصار عبد الله بن ر و ا ح ة جندي يقول امير الناس زيد بن حارثه واستغرب ا ل ص ح ا ب ة زيد بن حارثه لا نطعن في اسلامه ولا في رجولته ولكنه كان يوما ر ق ي ق ب ي ع واشتري ثم اعتق وتبناه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ابطل هذا التبني ورد الى نسبه ولسنا ببعيدين عن ق ص ة زواجه من زينب بنت جحش فانها ا م ر أ ة ابت ان تكون م ق ت ر ن ة برجل جرى عليه الرق يوما والعرب مازالوا وان جاءهم الدين لا تزال في نفوسهم هذه الطباع و ا ل ح م ي ة يفرقون بين السيد والمولى ان يكون جيش من كبار المهاجرين والانصار عدته ث ل ا ث ة الاف فيه الشريف الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين ل ل إ س ل ا م وصاحب الهجرتين جعفر بن ابي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشبهت خلقي وخلقي يكون جنديا تحت ا م ر ة زيد فيه خالد بن الوليد فيه احد نقباء الانصار الاثني عشر الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ب م ث ا ب ة حواري عيسى عليه السلام يقول النبي زيد بن حارثه امير الناس ليطبق هذا المنهج ا ل إ س ل ا م ي تطبيقا عملي والنبي صلى الله عليه وسلم هو أ و ل مكلف ن هو م بتطبيق مبادئ ا ل إ س ل ا م إ ذ ا قلنا إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م و إ ذ ا قلنا لا فرق بين سيد و م س و د إ ذ ا ما المانع أ ن يكون قائد جيش مثل هذا زيد بن ح ا ر ث ة ما دام أ ه ل ا للقتال و ا ل إ م ا ر ة وما دام مؤمنا لا ننظر الى ماضيه ولا الى فرق نسبه جعفر بن ابي طالب تحت امرته يعقد اللواء لزيد ويقول امير الناس زيد بن ح ا ر ث ة فان اصيب زيد فجعفر بن ابي طالب على الناس يعني امير خلف للذي اصيب فان اصيب جعفر فعبد الله بن ر و ا ح ة على الناس فان اصيب عبد الله بن ر و ا ح ة فليصطلح المسلمون على رجل يولوه امرهم ثم يدفع اللواء لزيد بن ح ا ر ث ة وكان هذا بعد ص ل ا ة ظهر في مسجده في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة صلى الله عليه وسلم والجيش مستعد للخروج والناس تنتظر توديع هذا الجيش والنبي يعطي هذه التعليمات وقد وقف شخص يهودي من احبار يهود يرقب ويسمع فلما سمعه قد عين ق ا د ة ثلاث قال اليهودي يا ابا القاسم ان كنت نبيا حقا فلن يرجع واحد ممن امرت هكذا كان انبياء بني اسرائيل اذا امروا رجلا ثم قالوا ان اصيب ففلان فلو عدوا م ئ ة خلف له قتلوا جميعا ثم التفت اليهودي الى عبد الله بن ر و ا ح ة وقال اعهد ان كنت عاهدا بشيء فلان كان محمد النبي لن ترى وجهه بعد اليوم يعني بشره بالقتل و ا ل ش ه ا د ة فقال ذاك الصحابي الجليل اشهد انه رسول صدق ووفاء ثم قام الناس يهيئون انفسهم للانطلاق و ب ق ي ة اهل ا ل م د ي ن ة يودعون وعلموا و ج ه ة هذا الجيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا على ب ر ك ة الله حتى تنزلوا مقتل الحارث الازدي تذكرون يوم قلنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب والرسائل يدعو بها ملوك وحكام الارض فان امير بصره قد قتل الحارث الازدي حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاتل هذا اسمه شرحبيل وموضع الصحابي الشهيد هذا هنا في ق ر ي ة على م ق ر ب ة من الطفيله اي في جنوب الاردن قال حتى ت أ ت و ا مقتل اخيكم الحارث واوصاهم بهذه ا ل و ص ي ة التي يجب ان يعرفها المسلمون وغير المسلمين يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند ث ن ي ة الوداع ويوصي هذا الجيش مع وداعه بهذه الكلمات اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم وستجدون اخرين للشياطين او للشيطان في رؤوسهم مفاحص مكان للبيض والتفريخ فافلقوها بالسيوف هذه الرؤوس التي ليس فيها الا و ح د الشيطان افلقوها بالسيوف لا تقتلن ا م ر أ ة ولا وليدا ولا كبيرا فانيا ولا تقطعوا شجرا م س م ر ا ولا تهدمن و ا بيتا هذه وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لاول جيش سيغادر حدود ا ل ج ز ي ر ة ويتعداها الى بلاد الشام لان ب ق ي ة السرايا كانت قريبه منه يشرف عليها ويعرف كيف تعالج الامور فيها واكثرها كانه على ر أ س ه ا صلى الله عليه وسلم جيش يريد ان يتوجه الى بلاد الشام ليقاتل اولا الروم ثم من دار في فلكهم من العرب التنابل انذاك فيوصيهم بهذه ا ل و ص ي ة انما نريد ان نقاتل من قاتلونا بعد ان ندعوهم الى دين الله فان ابوا عرضنا عليهم ا ل ج ز ي ة فان ابوا قاتلناهم هذا م ب د أ الاسلام نحن نريد ان ندعوهم دعوناهم اولا بالكتاب وطريق السلم الحبر على ورق فقتلوا حامل كتابنا الان نرسل اليهم ر س ا ل ة ح ي ة لا على ص ح ي ف ة وجلد ورقاع ادعوهم انت ايها الامير يا امير الجيش ادعوهم الى الاسلام فان استجابوا لا حرب بيننا و بينهم اصبح لهم ما لنا و عليهم ما علينا فان ابوا فاعرضوا عليهم ان يدفعوا ا ل ج ز ي ة و يكونوا تحت ظل الاسلام فان ابوا فنقاتلهم وعلى هذه الشروط انطلق الجيش على ب ر ك ة الله بعد ان ودعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقام اهل ا ل م د ي ن ة بتوديع ا ل ق ا د ة الثلاث ن ي ا ب ة عن الجيش كله فليس من المعقول ان ي و د ع و ث ل ا ث ة الاف عناقا والتساما فتوديع ا ل ق ا د ة الثلاث ك أ ن ه توديع للجيش كله اذ ان كل مقاتل ودع اهله قبل ان يفارقهم فكان ا ل ص ح ا ب ة حينما يسلمون على ا ل ق ا د ة الثلاث يدعون لهم بهذا الدعاء يقولون لهم صحبكم ا الله ودفع عنكم وردكم إ ل ي ن الينا ص ا ح ص ح ب ك عَنْكُمْ وَرَدَّكُمْ م الله إِلَيْنَا وَدَفَعَ صالحين ليس سالمين فقط بل وصالحين وصالحين تشمل ا ل س ل ا م ة مع كمال ا ل إ ي م ا ن فعندما ودي عبد الله بن ر و ا ح ة ل أ ن ه آ خ ر الثلاث القائد ا ل أ و ل زيد وهو حامل اللواء ثم جعفر ثم عبد الله فلما ودع عبد الله وقيل له هذا انشد شعرا قال لكنني يعني انتم تدعون الله لي ان ارجع صالحا يعني سالما في جسدي كاملا في ايماني ولكن هو ماذا يرجو لكنني ا س أ ل الرحمن م غ ف ر ة و ض ر ب ة ذات فرغ تقذف ا ل ز ب د ة او ط ع ن ة بيدي حران م ج ه ز ة ب ح ر ب ة تنفذ الاحشاء و ا ل ك ب د ة حتى يقال اذا م ر على ج د ث والجدث معناه القبر فهي مفرد اجداث جمعها اجداث وقد قال تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون فالقبر في ا ل ل غ ة معناه الجدث حتى يقال اذا مروا على جدثي يا ارشد الله من غاز وقد رشدا انتم تودعونني وتدعون الله لي ان ارجع سالما صالحا لكني انا ا س أ ل الله ان يحقق لي ما رجوت اي ش ه ا د ة لا اخرج فيها من اطار ارض ا ل م ع ر ك ة ومضى الجيش وكان هذا يوم خميس ودع الجيش بعد ص ل ا ة الظهر وانطلقوا على ب ر ك ة الله ليقطعوا م س ا ف ة في ا ل م د ي ن ة فيعسكروا ثم يكملوا طريقهم اصبح الناس يوم ج م ع ة ورق النبي صلى الله عليه وسلم من برا يخطب الناس واذا بعبد الله بن ر و ا ح ة يجلس بين الناس يستمع خ ط ب ة ا ل ج م ع ة وقد مضى بالامس مع الجيش فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل عبد الله بن ر و ا ح ة لان م لم مع تغدو اصحابك الجيش اذا انطلق في الصباح يسمى غ د و ة واذا انطلق ب ع ض الظهر يسمى ر و ح ة فالوقت من الصبح الى الزوال يسمى غ د و ة والوقت من بعد الزوال الى غروب الشمس يسمى ر و ح ة لذلك جاء في الحديث الصحيح عند ر و ا ي ة البخاري واحمد في مسنده ل غ د و ة في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما عليها س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ابن ر و ا ح ة ما منعك ان تروح مع اصحابك قال بابي وامي يا رسول الله احببت ان اجمع معك اي ان اشهد ا ل ج م ع ة معك ثم انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ب ن ب ر ة وصوت مرتفع والذي نفسي بيده لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت غدوتهم صحابي ا ر أ ي ت م كم حرمنا من الخير بتعطيل ك ل م ة الجهاد كم سينفق ائمتنا وقادتنا هذا ان انفقوا في سبيل الله كم سينفقون صحابي لو انفق ما في الارض جميعا ما ادرك غدوتهم او روحتهم التي غدوا بها من ا ل م د ي ن ة مع انه سينطلق ويشارك معهم فالذين عطلوا الجهاد نهائيا ماذا سيدركون واي خير بقي لهم والله فاتهم كل خير وما حازوا الا كل شر اللهم انا نستجير بك من مصيرهم يوم القيامه ة فغدا عبد ا ل ل بن رواحة مجد السير ليدركهم ويكفر عما فاته من الالتحاق بهم فلحقهم ومضى الجيش على ب ر ك ة الله فكانت اياما حتى نزلوا في معان جنوب الاردن هنا وعندما وصلوا الى هناك تلقفوا الاخبار فعلموا ان ا ل ر و م قد جمعت لهم بين ا ل م ئ ة وخمسين والمئتي الف اصحابنا ث ل ا ث ة الاف ل ن أ خ ذ اقل الرقمين مئه وخمسين مئه وخمسين ع تلاته كل صحابي بدقات الخمسين ر ج ل كل صحابي قباله قديش خمسين تلاته قبال م ئ ة وخمسين قسم ا ل م ئ ة وخمسين ع تلاته م س أ ل ة ح س ا ب ي ة ب س ي ط ة ليست الرياضيات ا ل م ع ا ص ر ة لا من ا ل ب س ي ط ة القديمه ة عى خمسين. كل صحابي سيقاتل خمسين من اهل الروم والعرب التنابل اللي معاهم فجلس الجيش في معان واخذوا يتشاورون ما كانوا ينتظرون هذا العدد والجمع اما الروم فقد بلغهم خروج جيش من ا ل م د ي ن ة تعداده ث ل ا ث ة الاف فاوامر هرقل صدرت بان يجمع لهم من الروم خمسين الف ومن الحواشي العرب التنابل م ئ ة أ ل ف يعني التلت من الروم والتلتين من نحن والعرب هم م ق د م ة الجيش إ ذ ا خلصوا عبعضهم البعض بعدين الروم بيجيبوا كلو ه ا عبر ل ى د المستريح تماما مثل ما بصير فينا ا ل آ ن فلما علم المسلمون بهذه الجموع جلسوا يتشاورون ماذا نفعل انرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب له ونخبره فاما ان يمدنا بمدد او ان ي أ م ر ن ا بامر ف ن أ ت م ر ه وهكذا في مشاورتهم قام عبد الله بن ر و ا ح ة والذي قد شحنته كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يوم تخلف عن اصحابه ليشهد الجمعه ة مش متخلف التفذبات يودع زوج د ع ن ا لا ليلة تخلف ليشهد ا ل ج م ع ة ليسمع خ ط ب ة النبي ومع ذلك لو انفق ما في الارض جميعا ما ادرك روحتهم سفرتهم لبعض الظهر هذا لم ينس كلمات النبي و ب ق ي ة الجيش لم يسمعها فقام موقفا ث م ر ة لذلك الوعظ يوم ا ل ج م ع ة وتلك ا ل ك ل م ة التي جعلت الارض ت د وقف ر رسول الله ما في الارض به الله من وسلم ما ن صلى الله عليه في ف جميعا ت ه ي سبيل ي الله لا عبد د يعدل الجهاد ل لا روحتهم اذا شيء في س ي ل الله وقف ع ب الله بن ر و ا ح ة وخطب فيهم وقال ايها الناس انا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عده واستشهد بيوم بدر اذ كانوا ا ذ ل ة فنصرهم الله ولكننا نقاتلهم بهذا الدين وان الذي تكرهون لالذي خرجتم تطلبون يعني انتوا من شو النتيجة هستخافي ايه اشكلة العدد تكرهون, تكرهون لائحد الحسنيين النصره واما الشهادة فانطلق م و ولا ا الله فالهب مشاعر على ل بركة ترددوه ا المضي المضي وملاقات العدو دون ان يكتبوا الى رسول الله س رسول وسلم وعزم دون عليه صلى الله ن ف الجيش على بركه الله من صبيحه تلك الليله في حتى وصلوا الى مشارف, وكانت تسمى مشارف و م ؤ ت ة في آ ن واحد وغلب عليها هذا الاسم ا ل آ ن فهي م ؤ ت ة وكانت تسمى أ ر ض مشارف و إ ل ي ه ا تنسب السيوف ا ل م ش ر ف ي ة فلما وصلوا إ ل ى مشارف لاحت لهم طرائع العدو فتمكنوا في م ؤ ت ة وكان العدو في الوادي الذي أ س ف ل منهم من ج ه ة الكرك واستعد الفريقان و ع ب أ بعضهم بعضا و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة استغرقت ا ل م ع ر ك ة ليست يوما واحدا س ب ع ة ايام بالتمام فقاتل في الرايه اولا الامير الاول زيد بن ح ا ر ث ة قاتل ب ر ا ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم ومعنى شاط اي توغل فيهم حتى تناولته رماحهم من كل جانب فمزقته ولقي ربه شديدا فاخذ الرايه جعفر بن ابي طالب فقاتل وكر وفر ما شاء الله له ان له يقاتل وليس هذا في يوم واحد انما عندما كان اليوم الاخير جل الله ا ل ص و ر ة ك ا م ل ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ا ل س ا ح ة ابن ر و ا ح ة وخالد بن, وليد خالد بن الوليد قاتل جعفر ما شاء الله له ان يقاتل والمذهل تماما اذا اتممت حديثي لتعلموا كم عدد القتلى من الفريقين هذا هو المذهل تماما ودعوها لحينها فما زلنا نخوض بداية المعركة قاتل جعفر بن ابي طالب فلما الحمه القتال اي اشتد القتال والتحم وقد توسط الجيش ر أ ى انها ا ل ش ه ا د ة لا م ح ا ل ة فنزل عن فرس له شقراء كانت تعرف بمكانتها اي س ر ع ة العدو وخشي ان يغنمها عدوه منه فنزل عنها على رجليه لسببين الاول إ ل ز ا م ا لنفسه الا يكون على فرس فيفر والثاني حتى لا يغنم عدوه فرسه فتزيدهم ق و ة على إ خ و ا ن ه نزل عن فرسه وعرقبها اقتحم يعني نازل عنها و م ش ى ع ل ى قدميه وعرقبها ضرب قوائمها بسيفه حتى لا ينتفع بها بعده واخذ يقاتل على رجليه بين هذا الجيش ا ل ص ح ا ب ة يصفون لاصحاب النبي عند عودتهم كيف كانوا يرون نفسهم بين هذا الجيش ك أ ن ه بحر موج من الناس و ا ل ص ح ا ب ة مركب صغير فيه تتلاطمه الامواج من كل جانب او قل بتشبيه مني فالروم وتنابل العرب انذاك لا يصلحون لتشبيههم بالبحر هم جلد ثور جلد ثور اسود و ا ل ص ح ا ب ة كانوا ع ب ا ر ة عن ر ق ع ة بيضاء في وسطه يستطيع ا ل ص ح ا ب ة ان يعرفون انفسهم بينهم بعددهم وميزتهم مميزين بلباسهم الابيض بيض الصور في الظاهر وبيض القلوب في البواطن يتقاذفهم موج الناس من هنا وهناك قاتل جعفر فضربت يمينه رضي الله تعالى عنه فقطعت فاخذ اللواء بشماله حرصا على لواء النبي الا يقع في الارض لان ما دام اللواء مرفوعا هو م ع ن و ي ة للجيش فتكاثر عليه اعداؤه حتى ضربوا شماله ل ي ومن ق ع و اللواء ا تكتيك ا ل م ع ر ك ة ان يكون وراء الامير من يليه ب ا ل ا م ا ر ة فضم اللواء بين ع ض ض ي ه حتى لا يسقط على الارض لان الضرب لا يكون من الكتف يضربون الذراع فضمه بين حتى لا يسقط على الارض الى ان تناوله يكون من يضربون بين ان فضمه عضوضيه رواحة ثم استشهد رضي عبدالله يسقط حتى عنه اي جعفر استشهد الله ثم فلما اخذ الرايه عبد الله بن ر و ا ح ة تراجع بها الى الوراء قليلا واخذ يتدبر امره وهذا ما سيبينه شرح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف ا ل م ع ر ك ة من مسجده اما جعفر هذا ف ن و ف ي ه حقه قبل التجاوز كما اخرج الامام احمد في مسنده والبيهقي في سننه وعند كثير من ر و ا ة الحديث و د ر ج ة الحديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في الجيش قال التمسنا بن ابي طالب بين القتلى يقسم بربه وهو يعلم من ربه يقول والذي نفسي بيده لقد ع ذ د ت بضعا وستين ض ر ب ة ما بين ر م ي ة و ط ع ن ة كلها في مقبله ليس فيها شيء في ظهره ب ض ع وستين يعني ما ن ل ت ستين لتسعة ة ستين ما بين ض ر ب ة سيف او ط ع ن ة رمح او ر م ي ة بنبل كلها في واجهته ا ل ا م ا م ي ة بين صدره وذراعيه وفخذيه ووجهه ليس فيها شيء من الخلف ابدا اي ما اعطى ظهره للعدو ابدا وقد ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين ذكر من قطع ذ ر ا ع ه وقد ابدله الله بجناحين يطير بهما في ا ل ج ن ة فسمي جعفر الطيار اخذ الرايه عبد الله بن ر و ا ح ة فتراجع قليلا وتردد راه موتا م ح ق ق مع انه طلبه قبل ان يخرج من ا ل م د ي ن ة ا س أ ل الله هذه ابياته لكنني ا س أ ل الرحمن م غ ف ر ة و ض ر ب ة ذات فرغ تقذف ا ل ز ب د ة وبالامس القريب هو الذي حرض الجيش قال ان الذي تكرهون لا الذي خرجتم تطلبون هو يريد ا ل ش ه ا د ة ولكن للموت و ح ش ة حين ر آ ه الموت المحقق والقائدان قد وتذكر ا ا ا ا ل ق قد ئ د ن س ش ه د و ت كلام اليهودي لن ترى وجه محمد ان كان نبيا وهو يعلم انه نبي اذا هو الان يصارع الموت تردد قليلا في النزول فرجع وقد أ ع ط ا ه عبد الله بن عمر عرق لحم يعني عظم عليه شيء من لحم قال شد به صلبك قبل أ ن تلتحم يعني قبل أن قبل تدخل فلا تستطيع الخروج ف أ خ ذ ه ا ونهس منها ن ف س قضمة وسمع ا ل ح ط م ة في الناس أ ي ش د ة القتال فقال ح ط م ة في الناس و أ ن ت في الدنيا يخاطب ن ف س ه ثم قال شعرا يحمسها ويستجمعها ل ل ا ن ط ل ا ق فانشد يقول اقسمت يا نفس ل ت ن ز ل ن